أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به شريك لربنا احد وان تعالى جد ربنا ما اتخذ ولا ولدا وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا وان ظنننا ان تقول للناس والجن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 فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَإِنَّا كُنَّا نقعد مِنْهَا مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعْ يجد لَهُ شِهَابًا وَصَدًا وَإِنَّ لَنَا لَذِكْرِيَ في الأرض أمراد بهم ربهم رشدا وإننا من الصالحين ومننا دون ذلك كنا طرائق قددا وإن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولم نعجزه هربا وإننا لم ما سمعنا الهدى آمن نبي فما يؤمن بربه فلا يخاف بفسه ولا رهق وإن منا المسلمون ومنا القاطن فمن أسلم فأولئك تحروا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ نَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا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 أولئك ميناء أملك لكم ضرا ولا رشد أولئك لن ينجي من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا إلا بلاغ من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار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 لِيَعْلَمَ أَن قَدْ بَلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْفَى كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو قص منه قليلا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 وطعاما ذا غصه وعذابا لئيما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كتيبا مهيلا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا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 وَالَّذِينَ إِلَى اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تم تستكتر ولربك فصبر فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدون وَبَنِينَ وبنين شهودا لَهُ ومهدت له تمهيدا 111. ثم يطمع أنزيد 112. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 113. سأرهقه صعودا 114. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر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 لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحابا إلا من وما, جعلنا عدتهم وما جعلنا عدتهم فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين انزلوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يوثاب الذين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 وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا دبر والصبح إذا أسخر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلكتم في سقر قالوا لم نَكُ من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شَفَاعَةُ الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كَأَنَّهُمْ سمر مستنفرة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 ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت التراقي وقيل مناق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق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 ثم كان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس أليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا انا خلقنا الانسان من نقطه مشاجا بتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ان <تدنا> للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن إِنَّ يشربون من مِنْ كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون من نذر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كان شطوه مستطير ويطعمون الطعام على حديه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء او شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فرقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزيهم بما صبروا جنه وحريرا متكئين فيها على لراء يك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير لا عليهم ظلالها ودل نتفطوفها تدليلا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير قواريرا من 124. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسميسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَحُلُّوا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 فاصبر لحكم ربك ولا تطع من ممآت من كافر وذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء تَقَدَّى إِلَى ربه سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمين أعد لهم عذاب نليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا إنما توعدون لواقع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 فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَإِلَيْهِ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نَجْعَلْ لَرْضَكِ فَاتَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا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 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم